يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جلّات يتسارون عن المجرمين ما سلكتم في سقر قالوا لم نك من المصلين